ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والذين آووا بعضهم اولياء بعض. والذين اروا ونصروا اوليك بعضهم اولياء بعض. والذين حتى يهاجروا والذين آمنوا ونهاجروا ما لكم ولا من ولا يكدروا من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوه وبينهم ميثاق وإن اشتنوا قوموا في الجير فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما